سَمَاء وَمَأْوَاهُنَا وَمَا مِنْ أَنْصَارَ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الثَّالِثُ وَمَا من إله وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُ عَنْ مَا يَقُولُونَ لَا الَّذِينَ كَفَوُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَفَلَا يَتُوبُونَ إلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ مَا الْمَسِيحُ الَّذِي مَا إلَّا رَسُولٌ قال خلت من قبله وصل وأم صديقة كما يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يفكون قل أتعبدون من لكم ضرا ولا نفع والله هو السميع العليم